هو وعد الله من حروف نظمها حق دان تلالا زين الأرض جنوبا وشمالا كلمة ما قالها يوما ومالا وعده الصدق فخلنا أده الصدق فخنه رسولا نصره هو نصر الله بسهو كالطود بليرخ الجبال قوله فوق ذر المجد استطال وجهه الشمس وكان الصبح ظلا لؤلؤ قد زاده الله جمالا لؤلؤ قد زاده الله هو وعد ايه هو وعد الله من حور يضمها عقدا تلالا زين الارض جنوبا وشمالا كلمه ما قالها يوما ومالا وعده الصدق فخناه رسول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 لا جند هو جند الله كان نورا جذره العرش الله من جنان الخلد قد جاء فأهلا فعرفنا أن لله رجالا صدقوا ما عاهدوا المولى تعالى فعرفنا ان لله رجالا صدقوا ما عاهدوا المولى يا كوثر الولاء يا دمعة الفداء ونشودة السماء لحنا لكربلاء من أحمد وحيدر وقاسمين من أحمد وحيدر والثائري وشبر سلمان ثم الأشتر وقاسمين والأكبر ايه أخذتوه دروس النصر يا اهل الكرام فأخلصتم فكان الله رامي اي ليوث في الوغى خطوا دمن ما أروع اي كما تنسطر فجرا جديدا ساطعه اي اخذتم اي سبيل الفوز من خط الامام اي بنيتم بيتكم فوق الحمام اي ليوث في الوغى خطو دمن ما اروعه ما سطروا فجرا جديدا ناصعه موزوكان شاهد يحكي لنا المشاهد من فزع المعاند القائد شاهد يحكي لنا المشاهد من فزع المعاند عند وعود القائد فانصرهم وادحر من عاداهم وهلك إسرائيل الظلمات وسقيهم كأس الصبر في الشفعي والوتر دمعات تتبعها صولاء فهموما من نصر الدين بأيدي القدرة وهموما من بنوا العزة برو وحث الثور، من بنوا بروح الثورة، وهمو من رفض الظلم بناج العتراء، وهمو من رفضوا الظلم بناج العتراء الظلم بناج احفظ سيدنا الغالي سيد المعالي إنسان أكبر من إنسان صاف القلب بروح الله عشقه روح الله صاف القلب بروح الله عشقه روح الله وعلي قائده التبيا لبيك بكل دمانا يا نصر الله لبيك بروح العاشق يا نصر الله لبيك بكل دمانا يا نصر الله لبيك بروح العاشق يا نصر الله لبيك وه困ك ندانا يا نصر الله لبيك وهك ندانا الطهار بالآل الهداتي على نهج ولا الحق ثبت خطواتي وعزما كرجا لله رمزا للثبات وإيمانا كنصر الله يبقى للثبات وإيمانا كنصر الله يبقى للمماتي أياما هدي ان ردربي وقلبي اياما هدي ازحمي وكربي وصيرنا حسينينا من أهل البطولة وصيرنا حسينينا من أهل البطولة أباتنا استمد الصبر من عزم العقيلة إذا جار علينا ظالم يوما سيولة تمثلنا علي الصبر عنوان الرجوله لنا صوت نداه وعلي لنا قلب ما هو علي لنا صوت نداه وعلي ولنا قلب دماه وعلي سوف يبقى في دم الأحرار شاما وبدرا في سماء الحق يزهو بالوسام وجد الله علا صوته علا حسامة فأردى جيش صهيون بساحات الكرامة يا مولانا فانصرهم وادحر من عادهم آخر مقطع لا الله خليك معجور إن شاء الله آه يا مولانا فانصرهم وادحر من عاداهم وهلك إسرائيل الضرماء واسقيهم كأس الصبر في الشفع والوتر دمعات تتبعها دمعاء فهم من نصر الدين بآيد القدرة وهموما من بنوا العزة بروح الثورة وهموما من رفضوا الظلم بناج العترة واحفظ سيدنا الغالي سيد المعالي إنسان أكبر من إنسان صاف القلب بروح الله عشقه روح الله وعلي قائده تبيان لبيك بكل دمان يا نصر الله لبيك بروح العاشق يا ما اسمع ماجور لبيك بكل دمان يا انصروا الله لبيك بكوح العاد لب... لبيك وهاك نداءنا يا الله بالطهار بالآل الهدات على نهج وله الحق ثبت خطواتي وعزما كرجا لله رمزا للثبات وإيمانا كنص الله يبقى للممات عليه ايامادي ازح حمي وكربي <متصفيق> آه وصيرنا حسينين من اهل البطولة وباتا نستمد الصبر من عزم العقيلة اذا اجرى علينا ظالما يوما سيولا، تمثلنا علي صبر عنوان الرجولة لنا صار Nidaho Ali, Lena Hellbondi Maho Ali, Allena Nidaho, Allena Hellbondi Maho, هو Salton Nidaho Ali, Allena Hellbondi سوف يبقى في دم الأحرار شاما وبدرا في سماء الحق يزهو بالوسامة وجند الله علّى صوته علّى حساما فأردى جش صهيونه ساحات الكرامة لا تغيبي عن سماء Velke